الوحدة الخامسة، الدرس الثالث، أحب وطني. واحد، استمع للعبارات وأعدها، ثم تأمل معانيها، مستعينا بالصور. أحب وطني. روحي، حامل الوطن. الوفاء، الفداء، شرق، غرب، شمال، جنوب، الوطن مقدس، مدينة.